ر بياض ش ل و ي ا ت عندي كمان جوهر وبندر أي خير و ك ا م كتاب وطوع. إنهم بكون س ا ئ عندي كمان جوهر وبندر أي خير و ك ا م كتاب و ص و ع เอล่าสเฟนที่มาแทนที่บ ك านไปก ط ا า لا شيء خ กชิ ه ر ข ت ا หัน ا ิศตะต ا ตะ ا ิศตัดเล็กชิ้นขัดหันทิศตะ سؤال م ح ت ا ج ليجتونا الألعاب سؤال م ح ت ا ج ليجتونا ل أ ل ع ا ب يا كبار يا محترمين و ا ح ن ا تغيري كل من ت ح ر ك خطوة تروح و ح ر ى ل خ ا م نقب ونجد كدينا و أ ح ل ا خ كدينا وحياة متحال ح ا ل من كير زين أمور ي ر زين ي ا ل ر يسمع م ن القضا واحنا بيقول كنا ا ح ن ا ولاد نهر ح ن ا ولاد نهر وعلمهم وعلمهم د ا علم و م ا ح ن ا ب د و كلام ح ن ا ولاد م ما ما ما ما ا ما ا ما ا ما ما ما ما ما ما م ما ا ما ا ما ما ا ا เราคุณใจอาใจพันกันตัวเราเป็นกระไรแล้วที่นี่มันเป็นความรักทำไมอัฟฟัดล่ะชีว جهت للألعاب تقال يحتاج ج و ا لجهت للألعاب يا كبار يا م خ ت ر ي ن واحنا صغيرين يا كبار يا م ح ت ر ي ن واحنا صغيرين كل من ت ح ر ك ه تقول وين كل من ت ح ر ك ا تقول وين ข د ي ิน احلام ์ขุ ا م ินขุดดิน ا ป็นอา มีสภาพเล็กน้อยคุณติดใจ ل รรคคิดใจมรรคคิดใจ